بسم الله الرحمن الرحيم وأخيراً هذه رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات وإلى أصحاب القنوات وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات أقول شبابنا شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله شبابنا, شبابنا يموتون على المعازف والألعام يوم لا يجزي والد عون ولده ولا مولوده وجاز عون والده شيئا أحد الثقات قائلا شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضيات سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها بشجرة من الشجرات فاجتمع الناس من حول السيارات المنكوبة.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 وضحك عليهم الشيطان شبابنا يموتون على غير لا اله الا الله شبابنا شبابنا يموتون على المعاسف والانان وصدق الرحمن حين قال للشيطان واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 فقال ابن عباس اذهب فلقد أفتيت نفسك يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا. شو يوما لا يجزي والد عنه ولده ولا مولود وجاز عنه والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة إن وعد الله حق فلا فلا تغرنكم الحياة وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وأخيرا هذه رسالة أوجهها إلى المغنين والمغنيات وإلى أصحاب القنوات.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 ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيله الا ما اقبحه من عذر وما اقبحه من جواب الا فتوبوا قبل ان يحل بكم ما حل بشهيد فنكم ويغلق الباب يا ايها الله على اعلى وجل اتق الله الذي عز وجل تحيات إخوانكم فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته